إذا خذت أنت وجبنك، لا تنص على جبنك بأن من خالف طريقتك مخطي، متشدد منفه. هذا كلام سابق، بابي يخالف ما جاءت به النصوص. لا بد من الأمر والنحو، لكن على النحو الذي ذكرت اللبس بالناس تنبيه الغافل تعليم الجاهل.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 وإن كان غير ذلك لا بد من الكر على باطله بإزهاقه بل نقرف بالحق على الباطل فيدمه فإذا هو ظاهر ولكم الغيب مما تصرفون لا بد من هذا وهذا الذي نسمعه الآن مما ذكر هذا منتشر للآن رمي أهل السنة والسلفيين أهل الحديث والأثر بالشدة موجود، ولكن لا يضيرهم ذلك بإذن الله. ما شدته؟ هات. إذا جاء نداء وقال فلان متشدد، أي الشدة اللي عنده بينه؟ هات. ما هو؟ حين إذن هو أحد رجلي، إما أن يكون صادقاً فيبين لك. ويجب علينا إذن إذا كان كلامه حقا أن ننصح لمن خالف وإما أن يكون الحالة الثانية فهذا هو بنفسه سينقطع وهذه الشينة قد كثرت في هذه الآونة على أهل الحق على السلفيين وأكثر من ذلك أنهم يفرقون الناس ما سبب هذا الكلام؟ لأنهم ينكرون على من خالف من أخطأ وخالف السنة إذا أنكر عليه قال قالوا للمنكر يفرق لا والله ما يفرق هذا نافح الذي يفرق هو الذي يأتي بالبدع والمحدثات ويغضب لها ويغضب لأهلها من غضب لأهل البدعة فهو منهم ومن دافع عنهم فهو منهم ومن اعتنر لهم فهو منهم لا شك ولا غيب الذي لا يغضب للسنة ولأهل السنة ويغضب لأهل الأهواء هو من أهل الأهواء